فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا, قالوا لَا لا لَنَا لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غَلَبَتْ غلبت فئة كَثِيرَةً فئة اللَّهِ الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله